المرآن حياتي يديني لسراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات المرآن حياتي يديني لسراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند ياتي القوم عند الشدة والأزمة